الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وتابعيهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد في نهايات درسنا المختار عن التصوف الاسلامي نتحدث عن الأدلة القرانيه والنبويه التي حثت المسلمين على أن يتخذوا إلى الله طريقا وان يتخذوا في الطريق مرشدا ذلك لان هذا الامر في اصله منازع بين من يقول به وبين من ينكره ومن ينكر قد ينكر على غير دليل الا شبهات يلزم ان نشير اليها اولا ايها الاخوه الكرام ان الدعوه الى الطريق دعوه ربانيه وقد حسى الحق تبارك وتعالى المسلمين أن يستقيم وان يلتزم سبر الخير وبعض الناس قد يفهم أن سبيل الخير واحد ويستدل بقول الله تبارك وتعالى وانها هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السوله فيتفرق بكم عن سبيل يستشهدون بهذه الايه على أن الطريق واحد وما جدد الطرق الناس هي السنن المنهي اتباعها والتي حذر القرآن من اتباعها والتي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم على راس كل منها شيطان ويصمون الدعاه إليها والخالمين على أمرها بشيء يطيل شيء وهذا فهم غير صحيح بهذه الايه ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الايه وسالوه عن ما خط خطا في الأرض ثم خط خطوطا على جانب هذا الخط والمعني بالخطوط إلى جانب هذا الخط تلك المناهج التعبديه التي كان أهل الكفر يومئذ عليها ويتضح هذا المعنى إذا علمتم أن الكعبة وحدها كانت تشتمل هي والمسجد الحرام على 360 صلما كل صنم لله قبيله تعبده واعلى هذه الاصنام هبل الذي وضع على اعلى الكعبه فالرسول صلى الله عليه وسلم خط تخطى فقال هذا هو الإسلام هذا هو الصراط المستقيم وما عدا ذلك فهو الترهات والاباطيل والمناهج التعبديه الشركيه التي كان اهل الكفر من قريش وهوازن وثقيفة وخذاعه وبقاياها والاوز والخزرة وغير ذلك من القبائل كانت تعبد آلهة متعددة متعدده مثلها رسول الإسلام بهذه الخطوط وقال ان على كعل في رأس كل منها شيطان يدعو الناس إلى عبادته ويدعو الناس إلى الشرك بالله عزه وجد فهذا المثل مضروب للاسلام والكفر للاسلام وعقائد الشرك والاختلاف بين الخط الاسلامي في هذا المجال وبين الخطوط الجانبيه الاختلاف بينهما اختلاف تضاد يعني هذه الفروع وهذه الخطوط الجانبية تعارض وتضاد طريق الاسلام ومنهجه اما الدعوه الى الطريقه الصوفيه فهذه لا تقاس على ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لان العله لا توجد بين الأصل والفرع ولا توجد بين المقيس والمقاس ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذا الطريقه متعدد الصراط ذاته فيه تعدد والاختلاف في الطرق المؤصله إلى هذا الصراط أو المشرعة في الصراط هذا اختلافها اختلاف تنوع والفرق بين اختلاف التضاد واختلاف التنوع ان اختلاف التنوع من جنس الاصل واختلاف التضاد جنس قائم بذاته والدليل على أن سبل الخير متنوعه وانها متعدده أن الله تبارك وتعالى اخبر في محكم تنزيله بآية محكمه غير منسوخه ومعناها ظاهر جدا ويقوله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لانا هديناهم سبلنا سبلنا وسبل جمع سبي فهنا قد تعددت السبل فهل هنالك تعارض بين وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل وبين قوله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لا نهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين جمع العلماء بين هاتين الايتين ولم يقولا ان احدهما تنسخ الأخرى وانما قالا إن الآية التي تتحدث عن السبيل تتحدث عن طريق الإسلام ومنهجه قياسا او مقارنه بطرق الشر وطرق الضلال وطرق الكفر اما السبل التي مدحها الله ووعد المحسنين بالهداية إليها فهي طرق الخير وهي مناهج التعبد القائمة على أمر الله وسنه رسول الله موصله إلى الله دي سبل خير طرق خير عشان كده يا جماعه من التزم طريقة من هذه الطرق والتزم السبيل من هذه السبل فقد هدي الى الخير وفقا لامر الله عز وجل ووفقا لاخباره لان الله بشر المحسنين بان يهديهم هذه السبل الخيره و في القران جمع السبل في عده آيات وهذا يدل على أن الطرق الموصله إلى الله عز وجل والمنتميه إلى الإسلام طرق كثيره فاذا الاحتجاج بالآية الاولى احتجاج في غير محله واستدلال بغير مدل وأما الايه التي تبشر المحسنين بالهداية فإنها تشير إلى أن هذه السبل تفضي باهلها إلى ارقى درجه في الدين واعلى مرتبه من مراتب الدين ذلك لاننا نعلم من خلال حديث الصادق المصدوق أن للدين ثلاث درجات تشكل بناؤه الدرجه الاولى درجه الايمان او الاسلام والدرجه الثانيه درجه الايمان والدرجه الثالثه درجه الاحسان وكلها من امور الدين تشكل بناء وايدا والحق تبارك وتعالى بشر اهل الاحسان وهم اعلى درجه بانه سيهديهم هذه السوء يا ابغى يا جماعه سبل الخير هذه تفضي الى الله جل شانه في حين ان السبل الاخرى تفضي الى عطاء الله يعني فرق بين ان تسلك سبيلا يوصلك الى الله وبين ان تسلك سبيلا يوصلك الى عطاء من عطاء الله يعني مثلا ذو القرنا الفريقي كمل حياته جد في لغته لمن مات وبعدينك واحد ثاني كمل حياته جد في الحديث لمن مات واحد كمل حياته كلها في اللغه العربيه قال الفرزدق وقال الزمخشري وقال ما بعرف شو لمن مات صار حجه تب في لغه العرب وما اليه واحد ثاني كمل حياته كلها في المنطق واحد في الهندسه وعد في الطب وعد في الصيدله وعد في كذا كل هذه الاشياء عطاء من الله عز وجل الوعد الثاني كمل حياته في معرفه الله ذا ده يوصل لله مش دي عطاء الله. والعلم يشرف بشرف المعلوم العلم يشرف بشنو بشرف المعلوم يعني الزول لما يغودك يتدار تبقى شنو الزول ده دار مك طبيب طبيب بيطري لا طبيب بشري ليه ما بيطري ولا بيطري شنو بتاع حيوانات يعني يعني معانا دايري يبقى طبيب ناس طبيب انسان لانه يعلم ان الطب الانساني افضل في المجتمع من الطب شنو الحيوان يبدو معناها العلم بيشرف بالمعلوم طبيب ناس همم تعلقت بعطاء الله وناس همم تعلقات بالله اها الناس الهمم تعلقات باحكام الله وبعطاء الله وبما هو دون الله دين على خير لكن ما محسن ما شنو ما محسن ما محسن فيه, فيه المسلمين فيه لكن ما محسن لان المحسن هو من عبد الله لذاته حتى تجللوا ده محسن عبد الله له حتى تجلى وظهر حتى كشف عنه يعني ده بيكون محسن والمحسن هو الذي يهدا هذا السبيل ولا يهدا الا بعد ان يجاهد في مرتبه الاسلام ومرتبه الايمان عشان كده قالوا الذين جاهدوا فينا انا ذكرت لكم مرات كثيره ان الجهاد نوعين جهاد في الله وجهاد في سبيل الله فربنا وعد المجاهدين فيه بان يجعلهم من اهل هذه السبل سبل السلام سبل شنو الذين يتبعون رضوانه وسبل جنو سبل السلام فالسلام طبعا هنا معناها الله يعني سبل الله الله مش من اسماء السلام المؤمن المهيمن العليم الجبار سبور السلامين معناها سبور الله اضافها إلى نفسه تكريما لهذه السبل ورفعا لقيمتها واظهارا لعظمتها فالناس من المتصوفه يدعون إلى الله وطبعا الزول ما بيصلي الله كده ساكت فوق بصدع عبد الطريق وعبر منهج ودرسنا الفتق كله كان في تقريب هذا الطريق الى الناس وربنا سبحانه وتعالى اخبر بان هذه الطريقه ان موصل اليه طريقة خير ودع الناس الى ان يلتزموا بها وان يحافظوا عليها وان يستقيموا عليها وهي صعبه يا جماعه على طريقه الله استقامه صعبه جدا لانها استقامه تتنافى ورغبه النفس تتنافى والهوى تتنافى واللذات فالانسان لما يلتزم طريقه الله معناه حارب نفسه حارب شهوته حارب غريزه الهابطه حارب الشيطان الذي يجري فيه مجرى الدم وهذه الحروب كلها نوع من الجهاد عشان كده بيبقى شاق على النفس جدا ان تستقيم على الطريقه عشان كده ربنا قال واقلوا واستقاموا على الطريقة فاسقيناهم ماء قدمق ولو حرص امتناع الوجود الممتنع هنا الاستقامه على الطريق والموجود هو نوازع النفس وكيد الشيطان واتباع الهوى واتباع الشواو دموانع تمنع المسلم من ان يستقيم على الطريق لكن لو استقام ربنا سبحانه وتعالى وعده وبشروا بان يسقيه ماء غدقه الغدقه هو الماء غير المنقطع وطبعا يا جماعة الماء الوارد في الايه ما هو ميت المطر ولا هو ميت الاباء ولا الماء اللي لا الماء في الايه مين مويان البنشرين وانما هي مجاز الى ما الحقيقه الذي يحيي الله به القلوب بعد موتها ده الماء الغض الذي يسقاه المسلم عشان كده الشبل الكبير قال شربته الحب حب الله يعني كاسا بعد كاس فما نفد الشراب ولا روينا ان عدم الشراب لا نفد ولا نحن روينا وكفينا من وهكذا شرب المحبه من من الست فالناس يا جماعه يعني لمن يصل إلى مقام الاحسان اللي هو مقام الحب المقرب إلى الله عز وجل ومقام الشهود الذي يكشف الله الحجابه لمن أحب من عباده ليرى من اياته ما يرى ويرى من تجليات الله ما يرى ويرى من جمال الله ما يرى اقول إن العبد إذا قرب بهذه الدرجه اعطاه الله شرب الحياه حيث لا يموت ابدا معنا لا يموت يعني لا يموت قلبه يوم تموت القلوب لا يموت شنو يوم تموت القلوب فصاحب الطريق يا جماعه البيهدى الى مقام إحسان بعد الجهاد ربنا بيحيي حياه طيبه ويسقيه هذا الماء الغدق غير المنقطع الغدق هو العطاء المتكرر غير المنقطع فالاسلام يا جماعه فيه مرتبه اعلى من مرتبه الفقه واعلى من مرتبه التفقه في الاحكام وهي مرتبه التفقه في طريق الله والوصول اليه في فغهاء في الاسلام في فغهاء في الايمان في فغهاء بالطريق الى الله عشان ده يبقوا هم الخبراء بالله تبارك وتعالى والله امرنا ان نسال الخبراء به عنه الرحمن فسال فيه شنو ايوه فس ابي معنا فسئ عنه الباء هنا بمعنى عن اذ ان حروف الجر يحل بعضها محل بعض في بعض سياقات القران ف يا جماعه منا كمسلمين ان نتفقه في طريق الله وان نتادب مع الله حين نصل اليه ودي ثمره الطريق يا جماعه ثمره الطريق الادب ويا جماعه ما في ادب بينشا الا عن معرفه دايما الجاهل ما مؤدب جاهل الشيء ما يكون مؤدب اذا جهول ذول ما عارف مكانتك ما عارف وضعك يتصرف تصرف اخرق اذا حاولت تسجر جاهل ما عارف حاجه يخدمه ذول جاهل جاي لايه جاي المقام فتصرف بما, بما هو في مقدره لكنه عارف لانه عارف ما بيعمل كده كان بيكون مؤدب لكن لانه ما عارف ما بيقدر يا ما جماعه الادب لا ينتج الا معرفه الادب لا ينتج الا شنو معرفه اول ما تنك جاهل او ارعم في تصرفه او كده معناها في حته الجهل ما عارفه فده يعلم لكن ذا علب وجاهل ده بيبغي مكابر يبغي شنو مكابر غمط الحق يعني رفض الحق واستمر على جهله اهو زي ده انو على لا كرامه له. يا جماعه اي انسان عنده كرامه علي المفروض تكرمه الا الجاهل العنيد او الا المكابر المكابر يسقط كرامته طوالي المكابر يسقط شنو كرامته مهما كان اول ما يكابر ده طوالي سيدنا الامام مالك زمان كان يستمع الى الزود يا امام قيده كده يقوم سيدنا مالك يجوبه كذا وكذا, وكذا وكذا زي واحد جاوا من العراق والعراق يوم ذاك اللي هي من نجد يعني بلد الشقاق والفتن يوم نجد فساله قال كيف استوى الرحمن على العرش كيف استوى الرحمن على العرش قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه ده اجابه مالك له. قال له يا اخي كيف ده مجهول والاستيوازاته معروف معروف عقلا يعني واخبار لكن كيفيته احنا منعاب منه <تصفيق> وسؤالك ده ذاته بدعه لانه ما بتستفيد منه حاجه قال له يا ايمان تضرب لك اكباد الابل وانت عالم المدينه وعارف بتاعه تضرب لك اكباد الابل فااسالك عن الاستواء فتجيبني بجهل قال له قصار ما جاوبتني انك ما تعرف طيب بتقول لي ما اعرف وش هي الفلسفه بتاعتك. ما هو قال له كيف مجهول قال له بتقول لي ما اعرف شنو كيف مجهول فزي بجد مكذب بجد شنو مكذب يعني بعد الرساله عشان يفهم عشان يفهم طوالي ما مال قال اخري يوم اا اخرجوه طبعا في جماعه عند الامام مالك دين قاعد للوظيفه دي اول ما قال لهنا اخرجوه في قاعد الطق جه شال اربع انفاق قد قد قد مرجوج دعبر ليه لانه خلاص كرامته ما له صدقه لانه كابر بقى مكان محترم وقاعد يستمع اول ما كابر الامام مالك قال اخرجوه اخرجوه دي خلاص قرار لقت ما في حاجه اسمها انا داير استمع وداير اقعد طوال يخرجهم رجوج شعره قبل العاصف يدعوا برا وينقال له انا ابو كمان بينجد اكثر فبدا المكاف يا جماعه دائما الزول لما نيجهل بيتصرف تصرفات تدل على جاهله قال ابو حنيف عنده قصه في المساله ان ابو حنيف كان رجل مهذب ورجل مؤدب ورجل متواضع جاء مره في حلقه بتاع العلم لقى رجل شيبه جداً يطى ولابس هيئه جميله جدا وبعدين قاعد فتهيبوا الامام ابو حنيفه تهيب الرجل كان والله الليله قال له حل يا بتله اهلي الحلقه اللي لها عابد طبعا العالم دائما بيتحفظ امام العلماء يعني بيكون عامل حسابه جدا وبكون يعني ما بينضم ساكت مساله مغيده فعامل حساب الرجل في درس متحفظ جدا الامام بعد ما امام وحنيفه بعد ما انتهى خلاص قام بي... عادته انه بيطرح اسئله يعني اي سؤال عند سعاد يقوم له فاولا يرفع يد الرجل بعدين كلام امام كان عنده جاوث عنده النقرس مرضى ملوك في ما بيقدر يعكس ما بيقدر يحني ركبته دائما وقت تكون خالي بمد كوعه إذا اذا حنى ركبته مع النقرس بيتالم جدا جدا فروجت انا مرجلي اللي العالم ده حن ركبت في الم شديد خلاص تكلفس يعني وذلك احتراما لشنو للعالم اللي قاعد زول بتقني الضيف وبتعد بس كم ها سؤال كم رقم كانوا ناموا بقى قال له متى يدخل وقت الفجر يا ابا حنيفه قال لو يدخل وقت الفجر اذا طلع الفجر منتشرا ملأ الافق اذا طلع الفجر وطلع ضوء الشمس فانتشر وملأ الافق فقد حان ودخلت صلاه الفجر اذا انتشر ضوء الشمس وملأ شنو قال لو يا ابو حنيفه ترى اذا طلعت الشمس ولم يطل الفجر بدنا نفعل اذا طلعت الشمس والفجر لاسع ما طلع نعمل ايه برقب. طوالي ابو حنيفه مد كراه <تصفيق> قال اذا فليمد ابو حنيفه رجله قال <تصفيق> لي قايل القبه تعيد فكيه وقايل المساله انت تاريخ قاعد ما عارف اي حاجه وتاعبني زي ساعتين ثلاثه انا عارف كراعي ومتالم اذا ده يا جماعه دليل على انه الزلمه بيبقى جاهل ما بيعرف يتصرف كويس وما بيعرف فالجهل مصيبه عشان كده يا جماعه الذين يجهلون الطريق هم اللي بيتكلموا فيه كلام غير لائق والذين يجهلون اهل الطريق ومقاماتهم هم الذين يعملون هذا الكلام لكن مهمة العلماء ان يعلموهم فاذا بعد التعليم الواحد قام نظم كدي كدي ده بيبقى مكابر ياب شنو مكابر لا متعلم فالمكابر الناس بتتصرف مع التصرف غير المتعلم غير الجاهل المتعد فعشان كده يا جماعه الاسلام دعا الناس الى مقام الاحسان مقام الاحسان ده الناس بتقول التصوف والعبره ما بالاسماء العبره بالمسميات العبره شنو؟ بين مسميات كان اسمه تصوف كان اسمه احسان كان اسمه تزكيه كان اسمه سلوك كان اسمه نسك كار اسمه فقر زمان بيسموه الفقره مالك الذل العيش الا صعوبه الفقره فقره يعني الصوفيه ده والفقر بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم اللازم المداومه له وقد اختار الفقر على الغنى الا انه فقر لله عز وجل لا للناس ويا جماعه القول بان التصوف ده في الدين ما في ده ما صح وصار ما يقذ على التصوف ان هنالك بعض الاعمال في السودان وفي بصر وفي تركيا وفي المغرب في تونس وفي الهند وفي باكستان وفي كذا ونقول فرق بين التصوف في اصوله والتصوف اذا اقترن بالبيئه فما نراه من مظاهر دي اعراض دي شنو اعرف اعرف يعني ناس اليوم مسكين النوبه دلل يقول لك يا ولد لا هذا عرف هذا ايه <ال Travis> عرف جرد به عاده اهل السودان وليس غايه في حد ذاته ويجمعنا اديكم مثال عملي على ان النوبه عرف وعرف محمود لانه وسيله الى غايه كريمه وواجب افضل الى واجب اديكم مثال على أن النوبه واجب يفضي الى واجب اكمل سنه 68 او 61 ونحن كنا طلبة اخت في محل رومال هنا بنمشي العد الاجازات مع والدنا الشيخ الجيلي رجل عالم وهو الذي علمنا في المرحله المتوسطه فجاء يوم صارت 61 وهو رجل كبير بقى قاعد يعني وترك الخروج إلى الخلاء والى كذا وتفرغ يعني إلى العلم والتعليم يعني اعطاه وقته وكل وقته فجاءه مولانا الشيخ محمد امين القرشي القاضي طبعا الشيخ محمد امين القرشي اللي من لم يعرفه هو رائد التبشير الإسلامي في الجنوب وفي غرب السودان قبل ما في زول يزول مشبشر في جبال اللوبه او في النيمك او في دارفور او في الجروب بالاسلام الشيخ محمد الرمي القرش القاضي المشهور اهله من الحلوي فابوه من ناحيه ابوه الشيخ البصير وامه بترتبه لشغل قرشي والد الزين فالرجو رجل عالم ورجل مجاهد فجلسه 61 من الجنوب زائر الشيخ الجيني زميله وتجاملوا في مراحل البدايه سوا إلا أن ان شيوخ من القراشي اقل سنا من الشيخ الجليل فجاي زاوروا ورقتنا العلماء وقعدوا ينضموا ولا طالب مهتم بالأمور وقتها جلسات زي ما كنت افوتها فجد قعدت وعاده ما يستعينوا بي في احضار الكتب ومرجلنا المسائل العانيه وجيب الكتاب الفلاني وافتح الصفحه الفلانيه وقل لي على من زمان ده جا جه شغله وهو يتكلم مع الشيخ الجيد فقال له شغله ثاني انا والله في تجربني 5 سنين الدعوه ماشيه كويس لكن اجربيننا ابو ماجد كلكم جبنالهم الحاجات جبنالهم الهدوء وجبنالهم الاصحاب وجبنالهم كل لكن ما بيجوا في الغابه وفي الجبال ما بيجوا كله قلت له كيف بتدعوهم كيف كنوع من على نفرين ثلاثه كانوا باسرج ناذن في اليوم 5 6 مره عشان يسمعونا يجوا قالوا فهد النبي انت ما تعرف الدعوه كيف طبعا ما بعرف الدعوه قال لي ما تعرف اه اسوي شنو قالوا امشي لناس الشغل بسيط هناك اهلك كلم جماعتك يسولك له نوبتين نوبتين كبار ها عشان جاي ترى جد عالم وتخرجت على ود البدل وغريد علي ورجل مشهور خالص بالعند تقول لي سوي لك نوبات غداي عمي سوي لك نوبتين وتلك وشيل معك واول ما تمشي الدروب هناك ما تجز بس تدق نوبتك دي بطريقه لو غارد قبل الجنوبيين الاثنين يدقوا نوب دي لا لا لا